يعني فعلا سبحان الله من أجرب البدعة وأجرب المخالفات مخالفة السنة فإنه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا والشيخ قد بين سبب الجرح فإنه قال فلان على طريقة الرحاله مثلا وقد بين سبب الجرح الرحالي في مذكرة وكلام له ومخالفات الرحالي ولما يقول فلان كفلان انتهى يعني أنا الحقت به في هذه الباطل تبين سبب الجرح إلا إن كنت ما تفهم وكنت في عقلك نقص وخلل فما يسعك إلا أن تجلس في حلق العلم تتعلم لا ان تناطح العلماء وأهل السنة إذا ما تفهم سنب قلت أنا ما أعرف وقد بلونا على هذا الرجل الذي يستنكر على الشيخ حمد بن هادي مثل هذه الأمور بلون عنه أحد أمرين في نظري لا ثالث لهما إما أنه يتغاب ويتجاهل ويعني يحاول أن يقلب الحقائق هذا, هذا أمر وإن احسنا وإن به الظن وهذا الأمر الثاني فهو متلاعب جهول متعالم ما يخلي عن هذين الأمرين أمور واضحة يجي يستنكرها أمور واضحة يأتي ويستنكرها فإذا بعد بيان السبب لا يقال ما السبب إلا إن كنت غبي هذا شأنه لا تأتي على الناس وتقول أنت محمد بن هادي وما ذكرت السبب وووى إلى آخر هذا غباء داري يا أخي اسكت داري على نفسك اسكت على وجهك تتظاهر بالعلم وأنت جاهل لنكن ما تعلم أنه هذا جرح جرح رح تعلم الجرح والتعديل أو لا تخذ في علم لست فيه بأسد ولا هرة لا تخذ فيه اسكت تأتي العلماء جرح التعديل وتقول يعني تجرح الناس وتظلمهم تق الله وأما وطر الشيخ محمد بن هادي أنه ظلم الناس أو أنه يعني يؤذي السلفيين هذا والله بهتان عظيم لا نعرفه عن الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى وليس لمثل أن يزكيه فقد زكاه كما, كما سبق العلماء الكبار وإنما هذا الكلام مما يناسب قول الإمام احمد رحمه الله تعالى ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصله لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها فالشيخ محمد بن هادي بين أن ذاك الرجل الذي خالف هذه السنة ما هي سنة واحدة؟ ليس من أهل السنة فلماذا تترب عليه؟ ولماذا تؤلّب عليه؟ إلا إن كنت موافقا لمن يخالف هذه السنة